وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سَمِعُوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير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 বসুয় ওল্বলুমে তু অলগল হ وَمَا بِمُسْمِعٍ উল্লম فِي الْقُبُورِ إِنْ ইন إِلَّا نَذِيرٌ হক্তি فِيهَا র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 মুখলি ফুহ বিখি ফুন্দি ই নিনো নম ইহিজুফ ই দীন লো নিত ব কমুসলে فَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتَيْن يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 জন্দিনী খু নু হলৌ নি হিনস উমিলুয় ফিহারি ওক উল হমুল্লাহিল হজন ইন রকু অলি অহল্ল দর মুগ্লি লয় শুনফি হবুয় শুন ফি হলু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 فرجنَا نَعم الْ الصَالِحًا غيرَ الذي كُن نَعْمَل أَولَم نُ عَن مِركُم ماَا يَتَذَكَّرُ فيِيهِمَ تَذَكَّرَ وَجَ أَكُمذِي فَذوقُ فَمَا لِظَّالِمِينَ مِنَّ صير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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا উল অ তুম শোড় কুমুল্ল দীন তদুর মি দোনি লি অম্ল শিরক ফিস অম অত নহুম على ফ হালবীনতি بل إن الظَّالِمُونَ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من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 ولكن ولكي يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا